إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن العبودية لله والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية وهي الموصلة إلى الحياة السعيدة الأبدية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يثييكم فمن أراد السعادة العبدية فليلزم عتبة العبودية العبادة شأنها والله عظيم إنها الغاية التي خلق العباد من أجل تحقيقها فأي علم يفوق العلم بها إن هذا الموضوع يتعلق به فقه النفيس وهو من العلوم المتأكدة التي يغفل أكثر الناس عنها مع الأسف الشديد وهذه الدقائق سأسوق فيها بعون الله سبحانه عشر قواعد وفي تباعيف الكلام عنها قواعد أخرى نحوها المسلم محتاج إلى التفقه فيها والعلم بها حتى يفهم موضوع العبادة على الوجه الذي ينبغي القاعده الأولى العبادة هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وقد عبر شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة بقوله في تعريف العبادة إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة إذا لا يكون الفعل عبادة إلا إذا كان محبوبا لله سبحانه قد أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب والأمران على كل حال متلازمان فما أحبه الله من أفعال عباده فقد أمر به أمر إيجاب أو استحباب وبناء على هذا فإذا أردت أن تعرف هل هذا الفعل عبادة أم لا فانظر إن كان مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الأمر به فأعلم أنه عبادة